بوك تو اللي دوكوز تسعة وخمسون تسعة وخمسون. ده. في مكتب البريد في مكتب البريد بير صورة كي بوستهانة أين يوجد؟ أقرب مكتبي بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ بيرسونكِ بستانة أزكمة؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتبي بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ بيرسونكِ ب postage kutusunerede؟ أين يوجد؟ أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ بيركچ پولا، احتياجیم وار. احتاج لبعض طوابع البريد. احتاج لبعض طوابع البريد. و مکتوب لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة أمريكا يا بوست ücretine كم أجرة البريد إلى أمريكا كم أجرة البريد إلى أمريكا باكيتين ağırlığı ne kadar كم وزن الطرد كم وزن الطرد gönderebilir miyim هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ يرين أولاشمسي نكادر سوريور؟ كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ عن تلفون أدابلرم؟ أين يمكنني أن أتصل بالتلفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالtelephone؟ بيرسونكي تلفون كولبسين أين؟ أين توجد أقرب كابينة تلفون؟ أين توجد أقرب كابينة تلفون؟ تلفون كارتانز var mı؟ هل عندكم بطاقات تلفون؟ هل عندكم بطاقات تلفون؟ Telefon rehberiniz var mı? Hel indakum telefon? Hel handukum telefon? Avusturyanın kodunu biliyor musunuz? Hel tarif kod miftah al-Namsa? Hel tarif miftah namsa Bir dakika, bakayım. سأبحث عنه. لحظة، سأبحث عنه. هات هب مشغول. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. هن جنوماري أردنس. أي رقم الذي تصلت به؟ أي <أنجي> رقم الذي التصلت به؟ أينج. صفر تشيرمنز لازم. ينبغي أولاً أن تضغط الصفر. يجب اولا أن تضغط الصفر.